وَكُلَّنَ قُصُّ عَلَيْكَ مِنَ الْأَمْبَاءِ رُسُلِ مَا نُتَبِّتُوا بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِدَةُ وَبِكَرَالِ الْمُؤْمِنِينَ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَدُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَالْتَظِرُونَ تظرون وللله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك براجل عن ما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الأفلاط. <تضرون>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 إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كمكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين